بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين رَأَوْهُمْ يَأْكُلُونَ وَيَتَمَتَّعُونَ وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ مَا تَسْتَبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُنزِلَ عَلَيْهِمُ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ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 قالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحور